سلمولي على اللي سمحالي فرقه حسبي الله على اللي حالبني وبنا حسبي الله على اللي حالبني وبنا سلمولي على اللي سمحالي فرقه حسبي الله على اللي حالبني وبنا اسبي الله على اللي حال بيني وبنا قايد الريم تاخذني عليه الشفقه ليتني طول عمري دبلت في يمنا ليتني طول عمري دبلت في على اللي سمح لي فراقه حسبي الله على اللي حال بني وبنا حسبي الله على اللي حال بني وبنا عقب ما هوني ديمي صار شقفة شفاقة تلع رجال موده وقطعه في يمينة تلع رجال موده وقطعه في يمينة على اللي سمح لي فراجه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه حسبي الله على اللي حال بيني لا ذكرت الزمان اللي مضى والصداقه عود القلب يرجف مثل رجف المكينة عود القلب يرجف مثل رجف المكينة سنقولي على اللي سمح لي فراجة حسبي الله على اللي حال بني হসবি অম্বালে আল ফ হসবি হাল হালবে হসবি হালবে <سؤالك> حسبي الله على اللي حالبني وبنا حسبي الله على اللي الله على اللي حالبني وبنا حسبي الله على اللي الله على اللي حالبني وبنا